عشرة. استمع إلى الأغنية وأعدها حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي